من هو المهدي ما صفاته ما اسمه كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما موقف الأمة من المهدي المنتظر كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الأخبار التي سمعوها عن المهدي المنتظر ما ما علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام من أين يخرج كيف يعرفه الناس إلى ماذا يدعو ما موقف الحكومات والرؤساء والملوك عندما يرون أمامهم المهدي المنتظر ما هي طبيعة العصر الذي يخرج فيه المهدي المنتظر هو محمد ابن عبد الله الحسني العلوي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سقت نسبه الشريف وجدته يرتقي إلى الحسن بن علي ثم إلى علي ثم من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتبط. برسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا مني اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يملأ الأرض عدلا عدلا في الأموال عدلا في الحكم عدلا في الإصلاح بين الناس يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجواء كما ملئت ظلما يظلم الناس بعضهم بعضا يظلم القوي الضعيف يتسلط على ماله يظلم الرجل زوجته وربما ظلمته هي يظلم ولده وربما ظلم الولد أباه يرفع الله به هذا الظلم كله كما ملئت ظلما وجورا الجور يقع من الحكام فإذا جاء المهدي رفع الله تعالى هذا الجور وحكم هذا المهدي بالعدل بين الناس في آخر الزمان قبل خروج المهدي تمتلئ الأرض بالمظالم والقتال لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل تسلط الرصاصة والسلاح على رأس الإنسان فيقتل وهو يسأل يقول لماذا قتلتموني ماذا فعلت ولو سألت القاتل لما قتلته لقال لك لا أدري لكن جعل لي مال على أن أقتل فلانا لكني لا أدري لما قتلته لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل ينتشر الهرج القتل بين الناس في ذلك الزمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام من كثرة الفتن يبدأ المؤمنون يشدون رحالهم هناك هناك إلى الشام قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أين أسكن إلى أين أذهب ما تأمرني قال عليك بالشام عليك بالشام عليك بالشام في آخر الزمان قبل خروج المهدي تنزل الخلافة في الأرض المقدسة قال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثا على أقدامنا لنغنم يعني أرسلهم سرية غزوة وليس عندهم مراكب يركبونها شدة الفقر والحاجة قال فرجعنا ولم نغنم شيئا قال فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم لا تكلهم إلي فأعجز عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزون ولا تكلهم يا رب إلى الناس فيستأثرون عليهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن حواله وأخذ ينظر إليه وكان عبد الله قد جاء من غزوة مجهداً متعباً ذهب على قدمه ورجع عليها وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن حوالة قال يا عبد الله بن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة فاعلم أن الساعة أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فاعلم أن الساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك صدق عليه الصلاة والسلام نعم إنها أحداثٌ تسبق ظهور المهدي محمد بن عبد الله الحسني العلوي أن يسكن أكثر المؤمنين الشام قال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أهل الشام الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأن يسكنوا هناك في الشام قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم سكن الشام وبيّن في أحاديث أخرى أن النصرة للمهدي تكون من الشام فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قيل يا رسول الله وأين هم أين هذه العصبة التي قد قهرت عدوها وثبتت على الحق المبين أين هي في المدينة في مكة في اليمن في العراق أين هي قال عليه الصلاة والسلام هم في الشام هم في الشام وفي رواية قال هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس في هذه الظروف يحتاج الناس إلى قائد يقودهم ليس إلى قائد عادي لا بل يحتاجون إلى قائد رباني يثقون في دينه يثقون في عدله يثقون في أمانته يثقون أنه لا يصطفي المال لنفسه ولا يبحث عن عزه ولا يبحث عن ثبات كرسيه لا بل هو قائد الرباني يمرض لمرض المريض ويكترب مع المكروب ويصاب مع المصاب ويشعر بفقر الفقير يشعر بظلم المظلوم العظيم عنده صغير حتى ينتصر للحق منه والحقير عنده عظيم حتى يأخذ الحق له لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج هذا المهدي المنتظر يملأ الأرض عدلا. كما ملئت ظلما وجورا يظلم الناس بعضهم بعضا حتى إن الرجل بمقدار ظلمه يمدح إذا استطاع أن يعتدي على مال فلان أو يحتال عليه فيأخذ منه ماله مدحه الناس بالذكاء والظهور والشرف والقوة والسيطرة والمنصب وإذا كان حافظا لحقه مبتعدا عن الشبهات إن رأى شبهة ابتعد عنها فكم فاته من المال لم يكثر به ماله لأنه مال مشتبه ما بين حلال وحرام وكم فاته من مناصب بسبب أنه أعفى لحيته أو التزم بالسنة وصلى قالوا هذا لا يصلح لنا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهر أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف الأحوال التي تكون في آخر الزمان التي يخرج بعدها المهدي يظهر الدجال ينزل عيسى بن مريم تنشق الأرض فتخرج الدامة وتسم الناس مسلم وكافر وصف النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس حينها فقال يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور بين أن يقال له أنت تعجز عن كسب المال بطرق متعددة كما يفعل غيرك أنت تعجز عن الوقوع في النساء وتكوين العلاقات معهن أنت عاجز عن وصول المناصب العليا أنت عاجز لأنه متقي يوسم بالعجز قال يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز يعني قالوا أنت عاجز وليس عندك قدرات ولا علاقات اشتد فقرك وعظمت حاجتك يخير فيه الرجل بين العجز وبين الفجور وبين أن يقع في أموال الناس وفي أعراضهم وأن يستلب المناصب باحتيالك كما يفعل غيره في هذه الظروف والله تتربّب الدنيا كلها رجلا مسلما صالحا ينقذها مما هي فيه من فتره من ظلم إذا جار الأمير وكاتبه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إنها أحداث عظام نترقبها يخبئها الغيب لنا ما جئت بها إليكم خط عشواء كلا بل هي نصوص أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد الكواب وما كان الله ليطلع أحد على الغيب إلا أن يطلع بعض أنبيائه دلالة على نبوتهم وإعجازا عند قومهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 مما سيقع للمهدي ما هي الأحداث التي تقع قبله وبعده فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن يبدأ الناس يكثر بينهم الهرج والمرج الظلم الجور وأن تبدأ الخلافة تنزل هناك في الشام وأن تترك المدينة قال عليه الصلاة والسلام لتركن المدينه يعني مدينته النبوية يثرب طيبة قال لتركن المدينه أحسن ما كانت يعني قد اكتمل عمرانها وجرت المياه فيها وطاب عيش أهلها وعمر مسجدها واستقر الأمن فيها ومع ذلك لا تتركن المدينة أحسن ما كانت حتى تسير العواء حتى يغذي الكلب والذئب على بعض سوار المسجد أو على المنبر يعني حتى تدخل الذئاب والكلاب إلى المسجد وتسير فيه لا أحد يمنعها من ذلك كل الناس خرجوا إما ذهبوا إلى الشام وإما إلى مكة وإما إلى غير ذلك قيل يا رسول الله يا رسول الله هذا الذئب والكلب يبول في المسجد لا يرده أحد وربما بال على السواري أو على المنبر يا للهول أين الناس يا رسول الله فلمن الثمار يومئذ؟ لمن الثمار؟ هذه المزارع وهذا العيش وهذه البيوت وهذا الظل الوارف لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام للعوافي والسباع للعوافي للطيور وللسباع يبدأ الطير. يأكل ما شاء من عنب المدينة ومن ثمارها لا يمنعه من ذلك أحد فلا مزارع يمنع ولا صاحب البستان يمنع لا أحد يفعل شيئا والسباع تأكل ما شاءت دون أن يمنعها من ذلك أحد وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ظروف تقع في آخر الزمان مع المهدي أو قبيله أو بعده فقال يخرج الرجل من المدينة فيرسل إلى ابن عمه يقول له هلما إليّ أنا سكنت في البلد الفلاني تعال سكن عندي لنكون عائلة وأسرة واحدة هلما أخرج من المدينة هلما إلي قال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلم يوالله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علَّمه شديد القوى ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين هكذا أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن عن خبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن الهوى وبين الله جل وعلا براءته سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتقول على الله تعالى بشيء لم يوحه الله تعالى إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث تقع في آخر الزمان لم يخترعها من تلقاء نفسه كلا ولم يجمعها عليه الصلاة والسلام من أفواه أصحابه كلا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أخبرنا بخروج المهدي المنتظر ذكر لنا صفاته حتى لا يشتبه علينا حتى نطبق هذه الصفات على كل من يدعي أنه المهدي المنتظر ذكر لنا الأحوال التي يخرج فيها المهدي المنتظر يخرج عند انتشار الظلم عند ظهور الجور عند التباس الأمر عندما يأكل القوي حق الضعيف ولا يملك الضعيف الانتصار لنفسه عندما يتسلط حاكم على من تحته ولا يملكون دفع ذلك عن أنفسهم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطور الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا مني يعني من ذريتي من أهل بيتي حتى يخرج رجلا مني اسمه كاسمي محمد واسم أبيه كاسم أبي يعني عبد الله قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسمي أبي ماذا يفعل يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما ظل وجورا في عهد المهدي أو قبله أو بعده بيسير تقع أحداث من ضمنها أن الساعة تكون قد اقتربت وأن الخلافة تنتقل إلى الأرض المقدسة بدل ما كانت الخلافة في أراضي أخرى إن في المدينة وإن في الكوفة تنتقل الخلافة إلى الأرض المقدسة قال عليه الصلاة والسلام يبن حواله وقد وضع عليه الصلاة والسلام يده على رأسه قال يبن حواله إذا رأيت الخلافة قد نزلت في الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام وأعلم أن الساعة أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، وأن الساعة أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. أحداث تقع قبل ظهور المهدي عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يمحى الإسلام وتلتفت تبحث عن مظاهر الإسلام في المساجد تبحث عن مظاهر الإسلام في المدارس تبحث عن الحجاب تبحث عن الاقتصاد الإسلامي تبحث عن تحكيم الشريعة تبحث عن أحكام الطلاق الإسلامية أحكام البيع أحكام الشراء أين الإسلام قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب كما أن الثوب يكون فيه خطوط وأعلام أصفر وأخضر وأحمر فمع كثرة الاستعمال تمحي هذه الخطوط ربما ممحت عند الركبتين أو عند المرفقين مع كثرة الاستعمال تمحي هذه الخطوط فمن رآها لا يدري أي خط كان بأي لون قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام يتولى أمراء لا يطبقون الإسلام لا يطبقون حد السرقة ولا حد القتل ولا حد الزنا ولا حد شرب الخمر ولا حد الردة لا يلتفتون إلى الشريعة إذا تعاملوا مع غير المسلمين كلا فقد بدأ ينمح الإسلام نعم عندها يكون خروج المهدي المنتظر يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أعلام الثوب وخطوطه مع كثرة الاستعمال وطول العهد بها تمحي حتى لا يكاد الناظر إليها يعرف لونها قال عليه الصلاة والسلام وهي تأكد تكلم عن آخر الزمان مع أو قبل خروج المهدي المنتظر ما حال الناس؟ قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب فلا يكاد الناس يعلمون شيئا عن الإسلام ربما تدخل على المسلمين تسألهم كم عدد ركعات الصلاة فلا يعلمون تطلب منه أن يقرأ سورة الفاتحة فلا يستطيع يطوف الرجل بالتركة بالميراث لا يجد أبداً من يقسمها له لا يجد من يقسمها إلى سدس وثمن وربع جهل ينتشر بين الناس يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثور تقل في قلوبهم مراقبتهم لربهم فينتشر الظلم عندها اشتاق الناس إلى المهدي نريد قائداً ربانيا يقودنا لنبذل أرواحنا لله ونسكب دماءنا لله ونسحق جماجمنا لله ونفارق أهلنا وأبناءنا لله أين المهدي؟ تشتاق النفوس إليه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوبة ويسرى على القرآن في ليله، فيرفع من المصاحف يرفع من المصاحف يفتح الناس المصاحف في الصباح فلا يجدون كتابة أبدا يرفع القرآن لما أهمله الناس أهملوا العمل به أهملوا تلاوته لم يقوموا بحقه لم يستحقوا أن يبقى بينهم فالقرآن عزيز إن أكرم أكرم وإن أعز أعز وإن رفع رفع لكن إذا أهمل القرآن فلم يرتفتوا إليه والتفتوا إلى غيره صار الغبار يعلو المصاحف في البيوت فيكرم ربنا جل وعلا كتابه من أن يبقى بين قوم لا يستحقونه قال عليه الصلاة والسلام يسرى على القرآن في ليله، فيرفع من المصاحف يرفع إذا درس الإسلام ومحى ومحت مظاهره بين الناس وسُري على القرآن في ليلة فرفع تمضي على الناس الأيام والأشهر والسنوات ولا أحد يعلمهم دينهم فلا يدرون ينشأ جيل لا يدرون ما صلاة ما صيام ما صدقة ما حج ما عمره تنشأ أجيال لا تكاد أن تعرف شيئا من الدين بعدما تركوا تطبيق الإسلام هجروا الصلاة في المساجد هجروا قراءة القرآن بدأت الأجيال تنشأ وهم لا يدرون ما الصلاة وما الصيام وما الصدقة قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف ذلك الحال المظلم الذي ينتشر فيه الفساد والضياع ويمحي معالم الدين جعل عليه الصلاة والسلام يصفه وكأنه ينظر إليه فيتحدث عن علم وإدراك ويقين قال فلا يبقى إلا شيوخ كبار وعجائز يقولون لا إله إلا الله فيقال لهم وما لا إله إلا الله يسألهم أبناؤهم يقولون ما معنى لا إله إلا الله ما هذه الكلمة فيقول الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة أدركنا عليها آباءنا يقولونها نحن نقولها أدركنا عليها آباءنا يقولونها لا يعرفون معناها ولا يدركون مقتضاها ولا يقومون بشروطها كلا فقد امحى الإسلام حتى المصاحف ليس عندهم قرآن رفع وإنما يحفظون كلمة التوحيد فيقولها العجائز والشيوخ الكبار يرددونها فإذا قيل لهم ما معناها قالوا أدركنا عليها آباءنا يقولونها فنحن نقولها قال رجل لحذيفة رضي الله عنه لما قال لا يبقى إلا شيوخ كبار وعجائز يقولون لا إله إلا الله أدركنا عليها آباءنا يقولونها نحن نقولها قال صلة بن زفر راوي الحديث عن حذيفة قال يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة جميع أركان الإسلام لا يعملونها يا حذيفة ويحك وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة فإذا بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو الصحابي الموحد المحب للخير المتخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتفت إليه ويقول ويحكى تنجهم من النار تنجهم من النار. وذلك أنهم مع كثرة الجهل وانتشار الفساد وظهور الظلم والجور. ومع فساد الزمان يبقى هؤلاء لا يدركون إلا هذه الكلمة من الإسلام والله يقول وما كنا معدبين حتى نبعث رسول سبحانك ما أعدلك حتى نبعث رسول يعني لا نعذب إلا عن علم إلا من كان مدركا يعلم أما هؤلاء فإنهم أتوا من الإسلام بما قدروا عليه قال له ويحك تنجيهم من النار يتشوق الناس إلى المهدي المنتظر مع اندراس العلم وانتشار الجهل وكثرة الفساد وانتشار الظلم يتشوقون إلى المخلص إلى قائد ويظهر قادة كثر يقول عليه الصلاة والسلام يخرج رجل من قحطان من قحطان من قبيلة قحطان يسوق الناس بعصاه يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه وفي رواية ابن عباس قال كلهم رجل صالح رجل يسوق الناس ليس هناك قادة عظام كبار يجمعون الأمة كلها في هذا الحال وهذا الاضطراب وانتشار الفساد وانتشار الظلم وضعف المسلمين وحاجتهم إلى قائد إلى مخلص في هذه الأثناء يخرج رجل من المدينة توجها إلى مكة اسمه محمد واسم أبيه عبد الله وجده الأعلى الحسن بن علي وجده أعلى منه هو علي ونسبه إلى فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج هذا الرجل يخرج من المدينة نعم إنه المهدي المنتظر أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحداث آخر الزمان وبيّن أحداثاً عظاماً الدجال نزول عيسى بن مريم عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون أمتان ما كانت في أمة إلا كثرتها يأجوج ومأجوج خروج الدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن المهدي المنتظر ما هي الأحوال التي تقع في عصره أو معه أو بعده فلا خير في العيش بعد المهدي المنتظر ما علاقته بعيسى عليه السلام هل يرد الدجال لماذا لا يحارب الدجال ما هي الأحوال التي تقع قبل مجيء المهدي المنتظر فإنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورات قبل المهد المنتظر أو أثناءه أو بعده ينتشر الجهل بين الناس يدرس الإسلام يمحى لا يبقى إلا شيوخ كبار وعجائز لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله قيل لحذيفة رضي الله عنه وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة فقال ويحك يا صلة ويحك يا صلة ابن زفر تنجيهم من النار يبقى عندهم ما ورثوه عن آبائهم من قول لا إله إلا الله لعلها أن تنجيهم من النار أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام السباع في آخر الزمان وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان وحتى يكلم الرجل شراكاً عليه حتى يكلم الرجل شراكاً عليه وعذبة صوته وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده تكلم السباع الإنس يتكلم الذئب والأسد والثعلب كيف يتكلم؟ علمها عند ربي ربما تدرب على ذلك أو أن الله يعطيها قدرة عليه فإنها تفهم اليوم شيئا من كلام الإنس ومن توجيههم فيقال لها أقبلي فتقبل واذهبي فتذهب واجلسي فتجلس وقومي فتقوم واضطجعي فتضطجع وقفزي فتقفز كما نرى من يدرب الأسود على ذلك أو الفهود والنمور سباع تفهم ماذا يريد إما بإشارته أو بكلامه ربما تكلمه بعد ذلك بلغة يفهمها إما بطريق جهاز أو تدريب أو غير ذلك لكننا نؤمن يقينا أنها ستكلم السباع الإنس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل بغنمه يرعى فأقبل الذئب إليها واختطف منها شات فعاد الرجل وراءه حتى خلص الشاة منها الذئب يجري وهو ممسك بالشاة فلما كثر العدو وراءه القى الشاة وذهب فأخذ الرجل شاته، فالتفت الذئب وأقعى على ذيله وقال للرجل وهو ينظر إليه أتعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني فقال الرجل عجبا ذئب يتكلم، فقال الذئب ألا أنبئك بما هو أعجب من ذلك؟ نبي بين النخلتين في المدينة، حدثكم بخبر ما مضى وخبر ما هو آتٍ، فجمع الرجل غنم. وذهب متوجها بها إلى المدينة حتى حازها إلى موضع منها ومضى وهو يعجب ذئب يتكلم حتى طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حدثهم بخبر هذا الذئب الذي يتكلم هي أحداث عظام تقع في آخر الزمان هي من أشراط الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها وقال الله فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم جاء أشراطها جاء علاماتها ظهرت علامات تدل على قرب قيام الساعة أقبل الأعرابي بغنمه وحازها في المدينة ثم أقبل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم قال للأعرابي حدثهم حدثهم فحدثهم الأعرابي بما رأى فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده صدق لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنساء ثم قال وإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يحمل على بقرة يعني يحمل متاعه عليها إذ التفتت البقرة إليه وقالت له إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث ما خلقت ليحمل عليها ولا ليركب عليها الراكب إنما خلقت للحرث أما من خلق ليركب عليه وصور لذلك فالإبل والخيل والحمير والبغال قالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر هذه الأحداث العجيبة تقع كلها في آخر الزمان يراها الناس ويعرفونها ويدركونها، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر منهم من يصدق ويقبل ومنهم من يعرض ويولي فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم يخرج المهدي في مثل هذا الحال عاجيب مع ظلم ظاهر وجور قاهر وحاجة للناس إلى الدين حاجة إلى قائد رباني حاجة إلى مخلص يخلصهم مما هم فيه عندها يأذن الله تعالى بخروج وظهور المهدي المنتظر محمد ابن عبد الله ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي وإلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد بن عبد الله وأخبرنا بوصفه فقال المهدي مني أجلى الجبهة يعني واسع الجبهة شعره ليس متقدماً على جبهته بل هو واسع الجبهة أقنى الأنف يعني نحيف الأنف له أرنبة ومحدودب الأنف من أوله المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف هو من نسل الحسن بن علي. فاختار الله تعالى الحسن ابن علي ليكون بالنسله ربما لأن الحسن ابن علي رضي الله عنه قانا كان قد حكم بعد استشهاد والده علي رضي الله عنه فإن علي رضي الله عنه استشهد في المسجد لما طعنه ابن ملجم ثم كان للناس إمام وهو علي وإمام آخر وهو معاوية رضي الله عنهما وكان المسلمون قد انقسموا بعد حروب وصار المسلمون على قسمين على مملكتين فلما تولى الحسن بن علي رضي الله عنه لما تولى بعد أبيه ستة أشهر رغبا أن يجمع الناس على إمام واحد، فأرسل إلى معاوية أني قد تنازلت لك بالخلافة، قد تنازلت لك بالخلافة، فحكم الحسن ستة أشهر، ثم والله ترك الخلافة لا لدنيا أصابها، ولا لمرأة حسناء ينكحها ولا ولا لملك وهب إليه لا وإنما كان الحسن رجلا صالحا تقيا عابدا كان هينا عليه أمر الدنيا لا يلتفت إليه بجانب جامع كلمة المسلمين فأرسل إلى معاوية أنت نازلت لك بالخلافة أدخل تحت ملكك، أكون محكوماً بعد أن كنت حاكماً، مأموراً بعد أن كنت أميراً، فلما تنازل عن ذلك، حرصاً على جمع كلمة المسلمين، ولم يرد من ذلك دنيا، كافأه الله تعالى بأن جعل من ذريته المهدي المنتظر. أكرم الله تعالى الحسن بن علي. بأن جعل من نسله محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الرجل المهدي المنتظر ورد فيه أكثر من خمسين حديثا ما بين صحيح وما بين حسن بشواهده. منها قوله عليه الصلاة والسلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطول الله ذلك اليوم، حتى يخرج رجلا مني أو قال من أهل بيتي، اسمه كاسمي واسم أبيه كسم أبي، يملأ الأرض عدلا، كما مليأت ظلما وجورا، وقال عليه الصلاة والسلام. المهدي مني وأخبر أن الله يصلحه في ليلة أن الله يصلحه في ليلة بمعنى أنه يصلحه ليكون قائدًا للناس يعطيه الله من المواهب والقدرات ما يكون بها قائدًا للناس. فهو الذي سيقودهم في عدد من المعارك يصلحه الله في ليلة وأخبر أيضاً أنه يخرج من المدينة قال عليه الصلاة والسلام يكون اختلاف عند موت خليفة وفي رواية قال يقتتل على كنزكم هذا قيل كنزل الكعبة وقيل الملك قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة يموت خليفة حاكم فيختلف الناس لا يعينون أحدا وراءه لا يعينون من يملك ولا يصطلحون على رجل حاكم بعده اختلاف فكل فرق كل طائفة وكل حزب بما لديهم فرحون لا يجتمعون على خليفة بعد الخليفة الذي مات يضطربون وهذا المهدي محمد بن عبد الله موجود في المدينة فلما يقع الاختلاف يخرج من المدينة متوجها إلى مكة قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة ما صفته؟ اسمه كاسمي واسم أبيه كاسمي أبي أما شكله فهو أجل الجبهة أقنى الأنف يخرج إلى مكة قال فيبايعه الناس ما بين الركن والمقام ما بين الركن الحجر الأسود وما بين مقام إبراهيم في هذا الموضع الذي ربما لا يزيد على أمتار يوقف محمد بن عبد الله ويبايع أنك أنت خليفتنا أنت حاكمنا أنت قائدنا لا خليفة الآن اختلف الناس ولم يصلحوا على أحد أنت خليفتنا يبايع ما بين الركن والمقام فيبعث إليه جيش من الشام يقبل هذا الجيش سرعاً ليقاتل المهدي المنتظر، ثم يقع لهذا الجيش عجوبة تبين أنا هذا الرجل وفعلاً المهدي المنتظر عجباً ما الذي يحدث لهذا الجيش؟ إنه رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بالمؤمنين رؤوف رحيم خاف على أمته ودع الله تعالى لها وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع لنا يوم القيامة وبيّن وجوب الاستعداد للآخرة، ومن ذلك أنه تكلم عن أشرات الساعة. ماذا يقع في آخر الزمان؟ كيف ينبغي لنا نحن أن نتعامل مع هذه الأشرات إذا ظهرت بين أيدينا؟ ما الذي يحصل لنا معها؟ كيف يكون حالنا عندما نتعامل معها؟ من هذه الأشراط أشراط كبرى إذا وقعت أولها فالأخرى بعدها تباع ومنها أشراط صغرى منها أشراط تخرج عندما يظهر الظلم ويغلب الجور فيشتاق الناس إلى مخلص يخلصهم من كل ذلك يترقبون متى يخرج المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه بالحسر بن علي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل بيتي اسمه كسم، واسم أبيه كسم أبي. أخبرنا أنه يخرج هارباً من المدينة متوجهاً إلى مكة. والناس قد مات خليفتهم واختلفوا، واحتاجوا إلى من يحكم أمرهم ومن يقود شأنهم فلا يجدون. فيصطلحون على هذا الرجل أخبرنا أن الله يصلحه في ليلة يصلحه للقيادة يجعله يقتنع أنه هو المهدي المنتظر الذي جاءت به الأحاديث يصلحه في ليلة فيخرج من المدينة إلى مكة في الحرب في مكة فيبايع ما بين الركن والمقام ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم في هذه المنطقة يبايع يبايع له أنك أنت الحاكم لنا أنت ملكنا أنت قائدنا أنت خليفتنا فيقاتل فيبعث إليه جيش من الشام لماذا يبعث هذا الجيش من الشام ربما لأن الخلافة في آخر الزمان تكون في الشام مركز الخلافة يكون في الشام كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الخلافة نزلت في الأرض المقدسة فقدنت الزلازل والبلابل والفتن والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك قالها صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده الشريفة على رأس عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. قال له يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، ثم قال، فاعلم أن الساعة أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. ربما أن رجلا في ذاك المقام. يرسل هذا الجيش أو أن أهل مكة أو المدينة أو من في جزيرة العرب يستعينون بجيش من هناك وربك أعلم بالصلاب يأتي يبعث إليه جيش من الشام والمهدي في حرم مكة فيقبل ذلك الجيش من الشام قالت عائشة رضي الله عنها عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو نائم يعني تحرك وهو نائم حركة لم تعهدها منه عائشة فلما استيقظ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة يا رسول الله ما شأنك قال أخبرها أنه عرض عليه رجل من أهل بيته يبعث إليه جند من الشام أو قال يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه جيش من الشام يأتي هذا الجيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض إذا كانوا في الصحراء ما بين مكة والمدينة وبينهما قرابة خمسمائة كيلو متر إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم قالت عائشة يا رسول الله لا ينجو منهم أحد قال لا ينجو منهم إلا الصريخ الذي يخبر عنهم، الذي يعطي خبرهم. قالت يا رسول الله، إن فيهم المكره، الذي خرج مكرهاً، والسوقه، الذي خرج يساق رغما عنه. ما حاله يا رسول الله؟ يخسف به معهم. يعود عائد بالبيت. يعني يلتجأ إلى الحرب إلى مكة فيبعث إليه جيش من المدينة من الشيء يبعث إليه جيش من الشام حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني جاوزوا المدينة وهم متجهون إلى مكة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم فلم ينج منهم إلا الصريخ قالت عائشة يا رسول الله فيهم المكره فيهم السوقة فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بهم كله ثم يبعثون على نياتهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم ما نيتك هل نيتك حرب المسلمين هل نيتك حرب المهدي هل نيتك حرب الإسلام هل نيتك التضييق على المسلمين ما نيتك فإن كان مكرها ضعيفا أخرج إكراها فليس حاله كمن حال قد خرج وهو راض بذلك هو من, من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها يكون له عز وظهور إذا خسف بذلك الجيش أقبل إليه عصائب أبدال العراق أقبل إليه الصالحون من العراق أبدال العراق وعصائب أهل الشام إذن يبلغ الجميع خبره أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المهدي يعطي المال صحاحا من غير عد وقال يكون خليفة يحث المال حثوا ولا يعده عدى يحث المال حثوا ولا يعده عدى هذا الخليفة المهدي يخرج إلى الناس ويعدل بينه ويقسم بينهم المال إذن المال موجود لكنه كان يسرق كان يعبث به كان كل خليفة وملك وحاكم يصطف المال لنفسه وحاشيته ويعيش الناس في جوع ومسكنة وهم في أرض غنية هذا المهدي يأخذ المال يعطيه الناس لا يمسكه لنفسه ولا يسرق فينادي مناديه أيها الناس من كان يريد المال فليأتناه من كان يريد المال فليأتنا فلا يأتي إليه أحد لأن الناس قد اغتنوا قد كثر المال بين أيديهم قد كثر المال لأنه لم يعد يسرق يسرقه الحاكم وحاشيته كلا بل بدأ يقسم بين الناس بالعدل فيأتي إليه رجل يقول أنا أريد مالا فيقول له المهدي اذهب إلى السادن يعني خازن المال فقل له يقول لك المهدي أعطني من المال فيذهب هذا الرجل فإذا وقف بين يدي السادن قال له يقول لك المهدي اعطني من المال فيقول له أحثو لا يقول له عد خذ مئة ومئتين لا أحثو من المال من ذهب وفضة أحثو اجمع بين يديك ما تشاء أحثو قال فيحثو من المال ويحثو من المال حتى إذا أقل له. إذا جمعه بين يدي وكأني أراه الآن كأني أراه رجلا قد جلس أمام أكوام من الذهب والفضة انظر إليه يحوز الذهب والفضة إليه يحاول أن يجمع أكثر ما يستطيع من المال فهو مال قد جاءه بالمجان إن شاء اشترى به بيتا أو تزوج أو اشترى دواب وأرضاً ومستاناً ها هو يجمع المال حتى إذا حازه إليه إذا حازه إليه تفكر في نفسه فقال قد وسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الغنى والقناعة إلا أنا المهدي ينادي من يريد المال يأتينا فلا يظهر من الأمة كلها إلا أنا ثم يقول لا أريد المال فيقول له الخازن بل خذه فإننا لا نستعيد شيئا قد وهبناه عجبا إنه المهدي المنتظر نعم إنه يعطي المال صحاحا من غير عد لأنه عادل بين الناس لا يظلم ولا يصطفي لنفسه شيئا دونه فإذا نادى مناديه ثم أقبل هذا الرجل وقال أعطوني فأعطوه ثم لما رأى أنه هو الذي طلب من دون الناس أراد أن يتركه فقيل له خذه فإننا لا نستعيد شيئا قد وهبناه فإننا لا نستعيد شيئا قد وهبناه المهدي يحكم بين الناس سبع سنين وقيل تسع سنين فطوبى والله لمن أدرك المهدي ولمن حكمه المهدي يخرج الدجال في عهد المهدي والمهدي يحكم الناس والناس على خير وصلاح فيخرج الدجال من قبل المشرق في خلة بين الشام والعراق فيقبل الدجال من جهة خراسان يقبل الدجال وقد صار للمهدي ظهور وملك وقيادة وقد فتح المسلمون البلدان وكثر الخير وهم عيشهم قار وقد أمر الله السماء فأمطرت قال عليه الصلاة والسلام عن المهدي يسقيه الله من الغيث يسقيه الله من الغيث ويأمر الأرض فتنبت رجل لما عدل بارك الله في مطر السماء وفي نبات الأرض والعدل به صلاح الأمم وجد في خزانة عمر بن عبد العزيز حبة قمح بحجم البيضة مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل أيام العدل فإذا عدل الحاكم وأصلح بين الناس جاءت السماء السماء بخيراتها والأرض بنباتها يخرج الدجال والمهدي بين أصحابه قار عيشهم مستقر شأنهم فبينما هم كذلك إذ أقبل الدجال إليهم فيبدأ الدجال يفتن الناس في دينهم يحول بينهم وبين الإيمان أعبر العين اليمنى أفحج الساقين هجان أبيض جعد الشعر يدعوهم الدجال إلى عبادته يقول لهم أنا ربكم ومعه من الفتن الشيء الكثير فلا يستطيع المهدي وأصحابه أن يقاتلوا والدجال يأمر الأرض الخربة فتخرج كنوزها تتبعه ويمر بالقوم فيكذبونه فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم فيتحرز المهدي وأصحابه عن الدجال في جبل ويقبل الدجال فيضيق عليهم وهم يكونون أصلاً في الشام وإلا فلو كانوا في المدينة لما استطاع الدجال أصلاً أن يصل إليه فإن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة إنما هم المهدي وأصحابه في الشام فيقبل الدجال إليهم وهم في جبل فيقعد الدجال في أصل الجبل يحاول الصعود إليهم لقتلهم فكيف يكون حالهم وما قصتهم مع عيسى بن مريم عليه السلام إنها أحداث عظام أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يتعلق بالسماء اقتربت الساعة وانشق القمر منها ما يتعلق بالأرض ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا هنا في جزيرة العرب ومنها ما يتعلق بحركة الأفلاك تطلع الشمس من مغربها ومنها ما يتعلق بمخلوقات لم نرها ولا نعرفها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ومنها علامات وأشراط تتعلق به هو صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى ومنها أشراط تتعلق بذريته المباركة بآل بيته لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلاً من أهل بيتي اسمه كسم واسم أبيه كسم أبي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً له صفات كثيرة هذا المهدي المنتظر يخرج الدجال في عصره. فهو يقود المسلمين ويملكهم بعد موت خليفة يملكهم سبع سنين أو تسع سنين يسقيه الله الغيث وينبت له الأرض ويعطي المال صحاحاً يحث المال حثوا ولا يعده عداً ما ملك صالح في عهده يخرج الدجال من قبل المشرق والمهدي وأصحابه ليسوا في المدينة لأن الدجال لا يدخلها إنما يكونون في الشام فيقبل إليهم الدجال وهو يسيح في الأرض بسرعة كبيرة كالغيث استدبرته الريح كأنه سحاب قد امتلأ بالماء والمطر والريح وراءه تدفع كالغيث استدبرته الريح فيدخل المهدي وأصحابه إلى موقع جبل ويصعدون الجبل ويغلقون عليهم حصنا فيقبل الدجال وينزل في أصل هذا الجبل فيشق على المهدي وأصحابه قتال الدجال والدجال معه سبعون ألفا من اليهود مقاتلوا ومعه من تبعه من الجهلة والجنود كل بسلاحه وبحربته يتقرب إلى الدجاء بقتل من يعارضه أو يحاربه والمهدي وأصحابه عدد قل وعتاد يسير فيطول عليهم المقام والدجال في أصل الجبل يضيق عليهم وهم بأطفالهم ونسائهم وبعضهم قد أقبل بماشيته معه فلا يصعد إليهم طعام ولا شراب ولا يخرج منهم أحد فيطول عليهم المقام فيجئرون إلى الله تعالى قد مسهم الضر وطال عليهم الزمن اشتد عليهم الكرب وكبر المصاب والدجال في أصل الجبل يتحين منهم فرصة ليقتلهم فبينما المهدي وأصحابه كذلك أظلم عليهم الليل في ليلة من الليالي وهم يدوكون ليلتهم ويفكرون إلى متى نبقى ننتظر أن يفني طعامنا وشرابنا أو أن يصعد إلينا الدجال فيأتمرون ليلتهم ثم يقررون أنهم إذا صلوا الفجر خرجوا وقاتلوا الدجال وإن كان عددكم قليلا نعم فلا اختيار آخر وإن كان هو أقوى منكم نعم فماذا يفعلون فيجمعون أمرهم على ذلك فيؤذنون للفجر ثم يقيمون لصلاة الفجر وفجأة تششقق أبواب السماء فبينما المهدي وأصحابه يتهيأون لصلاة الفجر وهم في عزم أكيد على قتال الدجال وإن كثر عدده وعدته فإذا أقاموا لصلاة الفجر أظلمت عليهم الدنيا حتى إن الرجل لا يخرج يده فما يراها من شدة الظلام في هذه الأثناء تتشقق أبواب السماء وينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان مصبوغتان بورس ثم زعفران عليه قطعتان من قماش مصبوغتان شعره أملس إذا طأطأ رأسه تحدر منه كمثل الجمع كأنما خرج من ديماس كأنما اغتسل في حمام ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق ثم يقبل إلى المهدي وأصحابه وهم في هذه الظلمة يدخل بينهم فإذا دخل بينهم عيسى وهم متعجبون من هذه الظلمة التي هجمت عليهم وفجأةً تنقشع عنهم الظلمة فينظرون وإذا عيسى بن مريم عليه السلام عليه لأمة الحرب أبيض مشرباً بحمرة أملس الشعر عليه لأمة الحرب مستعد للقتال، فينظرون إليه، فيفرحون به، ويبتهجون بمقدمه. عيسى بن مريم بين أظهرنا، فيفرح به معيس بن مريم، ويبدأ عيسى يمسح وجوههم، يمسح وجه المهدي. من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح وجوه أصحابه يمسح وجوههم بيده المباركة ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بدرجاتهم في الجنة ثم يقول له المهدي تقدم يا روح الله صل بنا فيقول عيسى لا بل بعضكم لبعض إمام أنت تقدم فصل بأصحابك فيتقدم المهدي وعيسى يدفعه في ظهره ليتقدم فيصلي بهم المهدي ثم إذا انتهوا من صلاته خيرهم نبي الله عيسى بين ثلاث بين أن يرسل الله على الدجال جندا فيهركونه وجنده وبين أن يخسف الله بالدجال الأرض وبأصحابه وبين أن يسلط الله سيوف المؤمنين على الدجال ويكف سيوف الدجال وسلاحه عن المؤمنين ما تختارون فيبتهج المهدي وأصحابه قد نزل عليهم النصر وحدثوا بدرجاتهم في الجنة ويخيرون بين ثلاث طرق يهلك فيها الدجال ما أكرم الله وما أجوده إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فيقول المؤمنون يا روح الله يا عيسى الثالثة أحب إلينا وهي أن يسلط الله على الدجال سيوفنا وأن يكف سيوفه وأصحابه عننا الثالثة أحب إلينا وأشفى لصدورنا هذا قد قتل من أهلنا وسلب من أموالنا وفتن من من أصحابنا هذا الدجال الثالثة أحب إلينا فيوافقهم عيسى على ذلك ويفتح الباب وينزل الجميع إلى الدجال بعدما يحدثهم عيسى عليه السلام بدرجاتهم في الجنة ويخيرهم بعدما صلوا بين ثلاث فيها كلها هلاك الدجال يختارون الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم وكأنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يفرح بمثل ذلك أن يجعل الله من أمته رجلاً يصلي خلفه نبي من الأنبياء ما أكرم الله وصلاة عيسى عليه السلام خلف الإمام المهدي لا يعني أن الإمام المهدي هو أفضل من عيسى كلا فعيسى عليه السلام نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس أما المهدي فهو رجل من البشر اختاره الله تعالى ليكون قائدا من قواد الأمة وليس صلاة عيسى وراء المهدي دليلاً على أن المهدي أفضل من عيسى فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف أبي بكر وهو بأبي هو وأمي أفضل من أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو بأبي هو وأمي أفضل من عبد الرحمن بن عوف فصلات الفاضل وراء المفضول لا تؤثر ينزل المهدي وقد فتح الباب ينزل مع أصحابه ومع عيسى فيقبلون على الدجال وأصحابه يقول عليه الصلاة والسلام حتى إنك لترى اليهودية الأكول الشروب يرتعد السيف في يده قد كف الله سيوفهم عن المؤمنين يرتعد السيف في يده ويهرب المسيح الدجال يهرب من المعركة فيلحقه عيسى عليه السلام بيده الحربة والمهدي وأصحابه ينظرون ينظرون إلى الدجال الذي فتن ولعب بعقول الناس وقتل ينظرون إليه كيف يموت وإذا بعيسى عليه السلام يقبل عليه فإذا رآه الدجال ذاب من شدة الخوف وتصبب عرقا والدجال رجل من بني آدم وتصبب عرقا وأخذ يذوب من شدة الخوف فيطعنه عيسى عليه السلام بحربته ثم ينتزع الحربة منه وإذا دم الدجال يسيل، فيرفع عيسى عليه السلام الحربة ليرى الناس أثر دم الدجال بعدها يعيش المهدي مع عيسى ومع المؤمنين في إيمان وتوحيد ويبارك الله تعالى في الرسل وفي الإبل والغنم وفي اللبن ويعيش المهدي ما بين سبع إلى تسع سنوات ما بين ظهوره إلى وفاته أما عيسى عليه السلام فيعيش بعد نزوله أربعين سنة هذه قصة المهدي وهذا ما يفعله المهدي نعرف اسمه ونعرف صفاته لنحذر من أشخاص ادعوا أنهم المهدي منهم الكاذب الصريح ومنهم من اشتبه عليه الأمر وظن أنه المهدي ولكل مجتهد من اجتهاده نصيب يأتي معنا شيء من قصص المهدية بإذن الله تعالى لنبين كيف تكون أحوالهم كيف التعامل معهم كيف تعامل العلماء في السابق مع من ادعوا المهدية ما قصة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي وما قصة المختار الثقافي وما قصة الدعاء المهدية في محمد بن الحسن العسكري كلها أمور تتعلق بالمهدي سيأتي بيانها